في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يتواصل الحديث في الباب الخامس وهو باب تفسير التوحيد وشهاده لا اله الا الله وتعطي هذه الترجمه اورد المصنف عليه رحمه الله ما يفيد هذا المعنى فذكر قوله تعالى اولئك الذين يدعون يمتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابها إن عذاب ربك كان محذورا وهي الآية السابعة والخمسون من سورة الإسراء وأورد قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآيتان من سورة زخرف السادسة والعشرون إلى الثامن والعشرين وذكر قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهي الحادي والثلاثون من سورة التوبة وأورد قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادها يحبونهم كحب الله وهي الخامس والستون من سورة البقرة واورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقلا من البخاري انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل طيب نحن بداننا في شرح هذا الباب قبل ايام في دروس متعدده وذكرنا ان المصنف عليه رحمه الله اورد يعني هذه الاعياد من صور مختلفه واراد المصنف ان يقرر ان الشركه الذي يتنافى مع التوحيد لانه الكتاب اصلا هذا الكتاب مضمونه بيتكلم عن ما يتنافى مع التوحيد اللي هو الشرك او ما يتنافى مع اكمال التوحيد يعني مضمون هذا الكتاب زي ما بدانا في اول يعني دراستنا لهذا الكتاب ذكر ما انه مضمون هذا الكتاب اسمه التوحيد والمصنف ذكر فيه ال ال الشرك الذي يتنافى مع التوحيد او ما يتنافى مع الكمال فهو اراد ان يقرر من ذكر هذه النصوص ان الشرك ينحصر في هذه المسائل استقراء للنصوص هذه استقراء للكلام على الشرك انه بما يكون الشرك في التوسل وقد أشرك الأوائل في التوسل وفصلنا في هذا وإما يكون الشرك في باب الولاء والبراء بالنسبة ل المشركين يعني ولم نحقق بعد البراء من الشرك والمشركين وهذا فصلناه بالأمس وإما يكون الشرك في عبادة الأحبار والربان والربان وهذا موضوع اليوم وإما أن يكون الشرك في مسألة المحبة في يعني محبة أناس وإشراكهم بمحبة الله سبحانه وتعالى وهزن أتي إليه وإما أن يكون في عدم الكف بما يُعبد من دون الله سبحانه وتعالى طيب بالنسبة لدرس اليوم اللي هو المصنف أورد إنه في ناس اشركوا في مساله الاحبار والرهبان الاحبار جمع حبر وهو العالم والرهبان جمع راهب وهو العابد او الزاهد هذا النصان الله سبحانه وتعالى قال في سوره التوبه في عدد كبير مجرم عدد كبير جدا في الصنفين دول في صنف الاحبار وهم العلماء اللي بيتكلموا مش بالدين يعني اغلبيتهم مجرمين وكذلك في في مساله الاحبار هم العباد الاغلبيه مجرمين وحذر منهم واقرا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار قروبا مش شويه كثر كمان ديايه واضحه في ان الفوران ان كثير من الاحبار يعني من العلماء بيتكلموا في الدين والاحبار قلوب الزهاد الله قال لك ها خطابنا من المجرمين لا اكلونا واننا بالباطل بتعلقوا يطلب اسم الدين ولا اخي اسم الدين ده راغب من بدر يعني بدل اليهود والنصارى لكن في ناس اللي هم حيسيروا خلف اليهود والنصارى ودابا بنتكلم عنه في هذا الكتاب خاص بيتكلم عنه اتباع الكثير من الامه لليهود والنصارى ف النذل اللي هم الاحبار والربان بيصلوا لدرجه ان الناس تعبدهم الناس تعبد العلماء وإذا عبدت العالم أنت مشرك أو يومدر يو يو الراهن العابد إذا عبدت برضو شنو أنت مشرك والآية دلت على إنه فيناس بيعبدون فشأن ما أدخل المسألة دي كان بالغة لا لا فيناس أعبدون الآية أصلاً لمره واحد وثلاثين نزلت في اليهود والنصارى وهم أصحاب رسالات سباوية الله عز وجل قال اتخذوا يعني اليهود والنصارى أحبارهم ورغبانهم أربابا من دول الله بقوهم الله أنت في إمتى الآية تتخذوا أحبارهم أي العلماء ورغبانهم اللي هم الزهد أربابا من دول الله الرب واحد ومشألة قال الحمد لله رب العالمين إذا جبت له واحد دان ولا تالت معنا وانت أشركت في الحالة دي وعندك بيه اكثر من رب وبقيت مشرك ف هؤلاء الناس كيف اتخذوه هؤلاء الاحبار والربان اربابا وعبدو ليس من الضروري ان لم تفهم المساله ليس من الضروري بالنسبه للمشرك اذا اشرا ان يصرح بان هذا الذي اشرك به هو الله كده منطقي يعني المشرك ما لازم يقول لك ده زي الله ما بفيدي كذا ما مر جاي لكن بلسان الحال ده بيدى الله مع الله سبحانه وتعالى وده كفر عشان كده العادي شوف الكلام ده فهم انه في ناس الان مشركون واحيانا بيقول المشرك ذاته ما عارف نفسه مشرك وبتبدا دي مشكلتك انت ومع كل شرائعك لان الايه هذه لما نزلت وهي تزم اليهود والنصارى على انهم عبدوا الاحبار والرهبان اي العلماء والزهاد واتخذوا بابا في واحد صحابي جليل اسمه عدي عدي ابن حاتم حاتم الطائي الذي يضرب به المثل ويقول لك كريم ككرم حاتم فولد ذا عدي ده يعني كان نصرانيا كان نصرانيا وعاش فتره في دين النصارى والايه دي كانت متحققه فيه ابو معارف يعني كان مشرك ومعارف عشان كده قبل كده اتكلمنا قلنا دايما ان الناس بيشركوا والناس الذين يشركون بيكونوا على قسمين مشرك يعلم انه مشرك وده بيكون كثيرين زي ما الله قال وان منهم لفريقا يلون اثنتهم بالكتاب ليحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون الله الكذب وهم يعلمون فينا يعرفين مشرك لكنه عارف نفسه مشرك وغارم في جهنم لكن عنده مصالح الشرك ده بخليه ياكل عيش وده اللي بجيك لهم وقد تلقى دائما عند الناس القادة القادة ناس أبوك الشيخ أبوك الشيخ اللي هو أشكت على الطريقة الشيخ ده تكون عارب نفسه مشرك لكن ما بقدر يقول للناس أنا مشرك تبتكت لما واحد يقول لك أنه ديني عند الشدائد بل حقك هو عارب نفسه بل حقك وبيجنوه هنا مرات يكون في الاتبخانة والله الصحيح ويقول للناس انه هذول اللي بالحكم كذلك جايكم مسولين شويه جايكم اليوم عشان اكشف لك عن الزيف بتاعهم خلو. كل الشفاه اللي بلعوا بالدين من صوفيه وشيعة واخوان مسلمين وعطار ساخر وانصار مهدي قولوا انت فاهم الداعي لازم يكشف عن زيف اي عاطل اللي بيجي المنبر ده من برا الاسلام يكون واضح يتحمل مسؤوليه يكشف عن زيف اي عاطل لانه بيكون غشاهم وبتحرم عليه الجنه والله قال ما من مسلم ما من عبد يستريه الله رحيه فيموت وهو غايث لهم الا حرم الله عليه الجنه انت فاهم كلامي ففعد بن حاتم اللي هو الطاير كان نصرانيا وكان مشركين هذا يتصل لما كان في النصرانيه عشان كده لما نزلت الايه والوقت ده كان مسلم قال يا رسول الله ما عبدنا قال يا رسول الله الا يد قال اتخذوا احبارهم ورباناهم اربابا من دون الله انا نصرى وانا كنت معهم يوم واحد ما قلت انه الفخيده الله ولا قلت العالم ده الله ما قلتهم قالوا محمد ون كلامنا فلا يد كيف يعني اتخذوا احبارهم ورباناهم اربابا من دون الله كيف الكلام ده انا كنت معهم وما حصل قلنا العالم ده الله ولا قلنا الشيخ ده الله اللي هو الرايب ايوه وطبعا دي مشكلتهم مشكله النصب كده فنوعا ما وجه له سؤال اجابه على سؤاله بسؤال قال له الا ليس قد احل لكم الحرام وحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم العملية هذه عملها لكم ناس دكتور فلان ومولان فلان وابوك الشياء قالوا لهم الأحبار ربان عملوا العملية هذه حرموا لكم بعض الحلال وحرموا الحلال جاء الله قال الذي أعملها قال له بذي هذه ذات فتلك عبادتهم بذي الشغلها لذات كيفين هم أعرف حان كده الآن في المجتمع في ناس الآن بيعبدوا بيعبدوا العلماء العلماء السوء اللي اتكلم عنهم الله في الكتاب ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا كانوا كانوا ناس الباطل وده في تحليل ما حرم الله انت تكون عبدت العالم او تكون عبدت الراهب لما هيحل لك حرام ها في محرم يقول لك حلال وانت تقول له شكرا ده خيره ولا لا يعني اتاكد من الحكايه دي حلال خلاص ده الدائرة على ذاته انت الدائرة ساقت لا اخير ما غلط على الدائرة انت فاهم كلابين ولا يحرم لك حلال وده لما تفتش الآن الشفاتة من عيمة السوء عليهم لعنة الله حيث ما حلوا والأحبار بتلقى الكدوط نبعا الكدوط بغيران أحلم أغلبتنا الناس ما تحرموا وانا احنا بنتابع في الراديو في التلفزيون البحل ما حرم الله والنصوص وابعا إن تفاهم كلامين؟ نجي نأخذ لك بعض الشرك الآن استحله كثيرون من أئمة السوق الإشراق بالله سبحانه وتعالى من الأحبار الرهبان أسأل الآن الكتب بتاع الصوفية وأقرأ الكتب بتاعة الإخوان المسلمين إن تفاهم كلامين ويستمع لقتاويهم نأخذ واحد مجرم كبير اسمه دكتور القرضاوي أخو مسلم أخو مسلم كبير تربية وسخة تربية عبد حسن البنة المصري وذي قال الناس أفسدوا الأمة بالفكر بتاع البنة أحل الكثير مما حرم الله عز وجل نأخذ مسألة ربنا تكلم عنها فيها من نص واضح ما كان للنبي والذين آمه اي يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم الايه دي واضحه ولا ما واضحه قالك بفرك اي ظلم ده على الشرك قايل ولو كانوا قبل الاخرين ما بفرك قايل لا تصلي عليه صلاه جنازه ولا تستغفر له وتقول اللهم اغفر لهم لانه الايه واضحه ما قال النبي والذين امنوا ايستقر المشركين ولو كانوا اولى قربى الايه واضحه معنا قال قنطاوي لا تفتح الموقع بتاعه جريمه كبير لما مات البابا عنده خطبه وتبطدوا مع وفي برنامج تلفزيوني جابه وموجوده الان في الموقع بتاعه وبكون فيها ابو مسلم هيني قاعد وانا وانا كنت دار انه هذا ذات يفهم الحافه انت فاهم كلامي قال قام قام يعني يتكلم عن عن البابا اكبر كافر اكبر كافر في الدنيا باب الفاتيكان اذا ده ده اكبر كافر اللي هو البابا اللي بيكون نصراني يعني ده رئيس النصارى في العالم البابا ده ما اتغيرش وانا بتابع يعني, يعني اذاعه بنبن في الوقت ده وروحه بتطلع قبل ما يموت يعني يعني كم دقيقه كده قال له كيف الأحظان دي كيف انت قال دي أسوء على الأحظان تمر بي في حياتي انت شفت حاجة لغني لك انتهم انت ما تدمر شوية مستعجلة يدون بعد ما دعنا الشر قال القرضاوي يشكر فيه أخو مدلم قال لا أيها الإخوة أنعي أنعي لكم خبر يعني حالم وحبر بنحبري القديم المسيحي أوه. والله يا صاحبي هذا الرفض وهذا الرجل له مواقف عديده تكتب في سجل حسناته في مشرك عنده عنده حسنات وبعدين دول ده بقى جهل دول مجرم بس ما هو جاهل لانه عارف الحاصل لكن لمصلحه من دي بيعرفه لمصلحه من بيكون بيعرفه انت قال قال قال تكتب له في شيء الحذافي في في كابر عنده حسنات ما ربنا قال لا يناشركنا احنا طالنا قالوا ما عنده حاجه وقدمنا الى ما عمله من اي ذول عنده صليب ما خرجت روحه جهنم طوال دائما نقول له حسنات الله لا بيسالوا من حسنات لا بيسالوا من كثر لا ديما لا بيسالوا عنينا بنى مدارس جهنم قال لهم طالب نباتل قال والذي نفتي بيده لا يسمع به في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ما ولم يؤمن بالذي وثلت به إلا كان من أصحاب النار وبعدين ختمنا لنا قال اللهم اغفر للباب وادخل فسيح جناتي في باب نخل فسيح جناتي ونحن نخلش وين في باب نخل فسيح جناتي كما مجرم مجرم أخو مسلم مجرم وكلهم على هذا النمر طلب أيه أخو مسلم مجرم وإذا كان هناك أخوة من الفعيدة العينة ما في الفعيدة أنت فاهم كلامي؟ دا خليه جاء الترابة كمان مجرم بينه قال أنا أجيب المشروع الحضاري وداري جيب للدين في السودان وكان فهب ساكن في شفاتي بجيب له دين أنت مستابل تقول أنت ماذا؟ دين من ترابة ترابة دي في خشمة إذا كان رأيه لكم دين من ترابة وبرعوا ربنا أخذاه وأخذاه في الدنيا قبل الآخرة إن رجل خبيث والله سعيد و رفضوا جماعتم رفضت أنا؟ جماعت وزادت عرفوا خبيض و رفضوا أنا قلت رئيس الجمهورية أسألهم رفضتوا لأيه؟ كيف هو الرقل عن جابيني؟ ده لما جابوه في المجلس الوطني أول مسألة لم لم لهم العطالة لم لم نسب صليب والشيعة والفنانين والعطالة لم لم نشد و يتكلم إذن الإسلام في مؤتمر يسمى حوار الأديان قال لا فرق عندي انت رسول انت بعاط الثغ لا فرق عندي بينه بين, بين سني والشيعي ودي فتوى طبعا وبين رسمي وشعبي وبين مسلم ومسيحي جد قال ما عنده فرق طيب يا اخي اذا كان ما ما فرق بين مسلم ومسيحي ما تمكي تمشي أمشي الكنيسه يا اخو انا انت امشي هناك اصلي في الكنيسه والكلام ده كفر الكلام ده شنو؟ كفر كفر عديل لكن في جماعة تابعينه العام في جماعة طبعاً ما في جماعة شعبيين تسالوا من كلام ذلك يقول لك كيف؟ دخلوا من الدكتور الدكتور قال كده صاح يقول لك هاي؟ ما خرام صاح؟ الدكتور كمان بكذب؟ عذاب القبر عذاب القبر هاي إن شعلت الشافع يكلمك؟ والله صحيح أي شافع يقول لك ده. في عذاب في القبر بالفطره كده ونبينا صلى الله عليه وسلم قال القبر اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر جهنم وبعدين ده امر اخدي جيت تراب مسجل عندنا خلاله في في ندوه في جامعه الخرطوم ردنا عليهم بيتكلم في اهل السنه قال يقول لك اقول لك احنا اللي بنقول يعني قال يقول لك في عذاب قبر هذا <تصفيق> امر يخاف ما الروح دي قاعده بتمرق والجسد بيتحلل 60 في, في في في 100 مويه قالوا خلاص يتحلل بودي انتهى تن بودي يا شيخ وفي جماعه صدقوه صدقوه قال ما في هذا قبر في ناس صدقوه في شعبين تابعينه وغادي يكونوا مهزه مش معروفين ولا محكورين في المحل دهينه فده عبدوه عملوه اله الناس صدقوه الكلام بتاع التراب دي واكثر لو تابعنا فتاوى الاحبار الذين عبدوا لانهم عندهم اتباع الكلام ده هم من نخلص منه انت فاهم كلامي فا يدافع ليه عن كلام يخترق من القران عشان هو تابع لهنوا لزاعم بتاع هيديا يتابع يتابع امس كلام صار الان ده برضه اللي عامل فيها امام الامام الصادق ها ده امام ان جاء ان يقالي إمام, امام بتاع الظلال ساكن ما ماي إمام؟, ما امام بتاع خدها انت فاهم بيتكلم في في الجرايد بيتكلم في التلفزيون اتكلم عن النقاب النقاب موجود في الشريعه نقاب المراه المسلمه والحجاب قال النقاب ده شغل بتاع اجرام المراه بتلبسه للاجرام ده بتلبسه للاجرام ما هي والمرتبه المجرمه وقال ما عنده علاقه بالدين مع انه موجود في الكتاب كتاب الاذ وجل فاسالوهن من ورائي حجاب انت فاهم وموجود في السنه كما قال عيسى عليه الصلاه والسلام كان اذا كنا اذا حاذينا الركبان ازدل احدانا النقاب على وجهه موجود في الشريعه عشان قالوا الجماعه صدروا معينو المجرم ده لما هرب من من الثوره في البدايه ليمثل النقاب ذاته يخبوه والله ساعه يخبوه بعمليه سيما سيما التتدون عارفين يا جماعه اذا عمليه الهرب من الثوره بعمليه سيما التتدون لبس النقاب عشان ما يعرفهم طيب المجرم انت مجرم المراه مجرم انت انت فاهم ده اذا طبعا يا جماعه ده ما بنخاف لكن بنلقى في مساله الاحبار وهم زهاد ودي الرؤساء الطرق الصوفيه العاملين فيها نحن ناس بتاعين الله وناس بتاعين جامع وناس زهادين في الدنيا مجرم كبير يحلون الحرام ويحرمون الحلال فبتلقى عندهم استحلال الحرام والناس بتصدق منهم يعني مثلاً ده ندّيك الآن كتاب كتاب اسمه طبقات والضيفرة مش كتاب موجود؟ بتاع الأولياء والصالحين في السودان ده مرجع للصوفية هذول ده لما تكلم عن كرامة ولي اسمه خليل الرومي إن أنا ابن عرف الخمر حرام ولا ما حرام إنما الخمر والميسر والأنصام والازلام رستم من عمل الشيطان فيترمون لعله خمره حرام ومن ضمن انواع الخمره المريسه في السودان المريسه دي حرام يا اب تسكر الخمره عند الجماعه ده عند الاوليه ده ولي من الاحبار اسمه خليل الرومي دارب له دارب له 200 مريسه يعني بين بيططي ككرامه يعني مش مش شاربين كده زي مالقه كرامه وهو يحكي وبيفلق ودي تربيه وسخه بتاع صوفيا انت مجلد في البلد دي قال ومن كراماتي خليل الرومي ان رجلا اتاه فقال له يا شيخ خليل ان خادمي بخيت تقشرد فاسال الله ان يردها ليه كان عنده خدامه اتيوا بخيت طبجت ده اللي فاتحه من الشيخ عشان تجريها ده ده لي باه بيات قال له جيب برمت مريسه قبل الفتح وديكا خصيا وبصلتين قال له جيبها عشان بعدين انا اشوف الفتحه دي ذاك اظن المريسه راكده قبل ما احنا نجي في البلد دي المريسه راكده قال پنجاب له برمتين بس والله ده ما ما تربي وسخ ذاك قال له فاهم انت راجله تريد لي فتحه قال له جيب برمت مريسه قلت له مش كان طالب تقول له بربه مريسه يا وشخ انا كنت جاي لصالح لك لكن ده قام مجرم زله قال لي يعني بربه بول من ده مجي بعده معناها تربيه ده البعر تدل على البعير انت فاهم تلعب ده ده الفصفه المريسه وشربها وبعدين خريما وجمعته اذا سالت الصوفيه الكلام ده في الكتاب ونشروهم ابوك والشيخ شرب الخمره والخمره حرام يقول لك هي ما ده بالنسبه لكم انتم انتوا بتشوفوها خمره وانت بتشوفه شنو كركديه كذاب في الخمره انت عندك عيون بتفحص يعني ما هي الخمره الخمره كذاب بقول لك دي الظاهر والباطن كله كفر في النهايه بفرط ده صغير ويحرموا الحلال في انه اللي هو يقول لك ما ده ما ياكل لله ما بيأكل لله اللحم ها وما بياكل اللي يجيبان وما بياكل الحلاوه وحرم على نفسه وحرم على الامه وكذاب ساكت لكن كفر ودي عباده الاول حرم الحلال وبالتالي بيقول لك ما بياكل اللحم واللحم حلال اللي بيقول حرام ده كافر اصل ما يحدث يقول العلماء قالوا المستحل الحلال محرم الحلال كافر وقالوا كفره اغلظ من مستحيل الحرام غنه يعني الحلال يعني في قد المطاف فهو كثير يعني والمحرم ضيق فقام بتزمال قصيده بتاعتهم ما ما اتحكر في صينيه اللي قالوا عمك اشيه وما اكل سلاه شيء بمدح في امته ما اكل سلاه شيء يمكن أن يكون لديه نصيح يقول لك لا أبو يجب أن يكون لديه نصيح لكن هذا تأكله أنت أما الأسبوع الشيخ يأكله غرط الله يقول لك إنت هو الشيخ يا وكل كذب وكله كذب يعني أنه صفية ويجي البرع يستحل الشرق ولما تقول أن هذا شرق يقول لك البرع يكذب وما أن الله يكذب يعني ما هو الله عز وجل تعالى الله ما يقوله لك فيبقى يدعوك أن تنادي غير الله لكن النادع عشان ذول عاملت يا ولي مزاهد يكذبوا القرآن يجي يقول آآ آآ في التلد ناديهم وذول يمكن على أبافه يقول لك دا صاح تقول لك ذول دا شئ؟ استحلاوا البرعي؟ يقول لك صاح يأخي غلط يقول لك لا لا يجدوها بيهم البرعي قال نعم كلام انتهى يا ذول بكير في التل ناديهم قصيده بتاعته قوم وصيح لهم وابقى منهم وليهم وخلي الحمل عليهم وقالتك ورج بالليل يفتيك يا بتروال ابو الشيخ بتاع القبه وطبعا ده كوبري واضح بتنافى مع القران فالقران قال ذكر قبل البرئ يستحل الشرك كل المتفلفه على هذا المرض ومن اظل بما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بأبادهم كبيرين هل من برضا له ما شيرنا نتكلم عنه الموضوع ذا تعال آية ده موضوع طويل لهم بارينا الكتب عشان نجمع اللابطيل بتاعة الأحبار والرهبان ولكن ما ذكر يكفي في باب شرح المسألة اللي هو من نماذج الشرك ها؟ الذي تناقى مع التوحيد يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دوننا بنواصل ان شاء الله في الدرس القادم وصلى اللهم على محمد وعلى صفحه